بوك تو ديبين ديسميت سبتني سبعة وتسعون سبعة وتسعون سايكلي تشتري الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة. <تصفيق> لقد نام مع أن التلفزيون كان مفتوحا. لقد مع التلفزيون كان مفتوحا. Vingš ظل باقيا مع أن الوقت كان متأخرا. لقد ظل باقيا مع الوقت Kā muta ahiran. Viņš neatnāca, kaut gan mēs bijām norunājuši. Inna hulam jeti, ma anana, kun navaiidien. In na hula yeti, ma anana, kun amutava haidien. Televizors bija ieslēkts. Neskatoties uz to, viņš aizmiga. لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام بيو يوفلس نسكاتوتيس لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متاخرا ومع ذلك ظل باقيا Mēs bijām norunājuši. Neskatoties uz to, viņš neatnāca. Lakata tava hadna, umā velika, lamieti. Lakat tava adna, umā velik, lemieti. Kat arī viņam nav autovadītāji apliecības, viņš brauc ar mašīnu. Ma Ma Ennahu laysa ladayhi rukhsat qiyada illa Ennahu yaqud as-sayyara. Qawtari iela ir slidena, vings brauts ātri. Ma anna ash-shari'a zalig illa annahu yaqud bisur'a. Ma anna El shari Zalik illa Ennahu yaqud bisur'a. Qawtari vings ir piedzēries. Viņš brauc ar divriteni. Ma aunehū sakrān illā annahu yarkabu darājah. Ma aunehū sakrān illā annahu yarkab darājah. Viņam nav autovadītāji apliecības. Neskatoties uz to, viņš brauc ar mašīnu. Leis ladīhi rukhsatā qiyādah wa velika, dhālika yaqūdu sayyārah. ليس لديه رخصة قيادة، ومع ذلك يقود سيارة. إيلا إرسلدنا، نسكتوت يسوى، وينش براؤس آتري. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. الشارع زلق، ومع ذلك يقود بسرعة كبيرة. Neskatoties uz to, viņš brauc ar divriteni. Inahu sakran, wa velika, dhalika yarkabu ad-darraja. Inahu sakran, wa ma'a dhalika yarkabu ad Viņa nevar atrast darba vietu, kaut arī ir studējusi. Inaha lam tajid wazifa ma'a anaha qad darasat. إنها لم تجد وظيفة مع أنها قد Viņa neiet pie ārsta, kaut gan viņai ir sāpes. Ineha la tadhhabu ila at-tabib ma anna alam. Ineha la ila tabib anna 'indaha alam. Viņa pērk mašīnu, kaut arī viņai nav naudas. إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود إنها تشتري سيارة مع أن ليس عندها نقود виня студёя قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفة إنها قد درست ومع ذلك لا تجد وظيفه فيني ير سابس نسكاتوتيس اوستو فينيا عندها الام ومع ذلك لا تذهب إلى الطبيب عندها الام ومع ذلك لا تذهب الى الطبيب فيني ناو ناوداس نسكاتوتيس اوستو فينيا